أعوذ بالله حفظنا جميس ملله رحمة رحيم صورة الإشراف ومجيو صورة ذهارة بينن هذا سبحانه وتعالى رسولك وق من أي سنة يين نعمويك وما أقول شيء سبحانه وتعالى قال تعالى ألم بفأرمنا إشراف ميانا وسعنا لك هذا قصدك حوضك ووضعنا ميانا دين عنك حاجة وزرك عريسك aladi culayskii anqada shanqarta weeyay oo culays dirtay ka shanqariyay daharka dhabarkaaga naqeedku waa gaayidka markii aad loo raro sheekh sheekh la iyo ka baxday wa rafa'na miyana ankoru qaadin la wa ta'ala ilaan ma ku rasuulku joogaa aad iyo aad iyo aad dib aad baahisteysaa isaga iyo saxaabadii la joogtay promaysnayt inaayna san dibku si ahaanayno ilaahay faalajo furidoon roqasow muslimaana saaso kalaba laga rabaayo haddii maantaad dibbantaahay waligaa dibku ku dhaxjirimays haduu ilaahay subhanahu wa taala aduunka kaagtayoo oo daruxumumin had tahay raaxaa ku dambaysoo aduunkan iyo dhibaatooyinkaad qabr ga iyo ilaahay beer jana kaaga dhigay hadii iyo ku dhax jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala dad faqir tahay rabb subhanahu wa ta'ala marka sida waliga ahamaysay waxa inaa naftaha ei haluta, että kujertauon, että on kusossa sinäin hän tämä. Tämä iso on nuo mararbada, nuo pahajertaijuhana tämä, että kukaan ei jätä, kukaan ei juri. Voi, joo, se on se, että minä käytin tämä, että minä on nyt tämä, että minä on nyt tämä, että minä on nyt tämä, että minä on nyt tämä, että minä on nyt إله الدين تيسي علمك إيمانكم يا رب قل ميا عودك هو الخير للذين قلب جيسي هو عليه حاود كيس عريري. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام إلهي الرق الضائعين وها نو يوح حاود كيس يا الله ومن يريد أن يودله يجعل صدره ضيقا حرجا بلهي وعليك أن جسد جيسي ما العريريها ضيقها wuxuu lamid yahay ruux la yiri kaana way saadu xisaab samada kor oo kalmayso hortagaltay saaso kale yana wax galayaa suurta gal wahayna waba gali karimo ta'ala rasuul sallallahu alayhi uu oo oo isileyo ashinqar u yeelay daharka dhabarkaaga warfaqnaa lakad dikra kamiannan husqa kor yiri marka soo ilahay رسول huso سل sana sallallahu alayhi wasallam wa al-husn hadiyaada salaadtu kana iyo la tiyaasana ya shadu allah ilaaha ila wa shadu naxud hada khutba وال hadii la adibay mar walba allah ilaaha husay rasuulka wa sallallahu alayhi wasallam wa al-hiriyaaw marka saasu ilaahi فينا مع العسر عريس كميعي سيُسرم فضيت به عريس كنادق هاي سوولك السنة هامس روك الصومصير ناساس يقولي هيا هادق عريس كده حجرت عريس كاس وعلى جب حيو يسر حي وعلم أن نصر مع الكرب مع الصبري وأنا الفلج مع الكرب وأنا مع العسر يسر تاسو رسولك عبد الله من مع فينا مع العسر واسعات كيوم عريس كاس عدد عروس تا يحارض قوة ذقتها إلهي سبحانه وتعالى وهفظين ضنو عليسك وحمي عيسى فإذا فرغت مر فنصب استك فنصب دبّ ويله ربك ربي حق عيسى فرغب خيرك إن حرستا إلهي حق عيسى كردج عدك لا إلهي سبحانه وتعالى حق عيسى وحقدن ونصرة إياه عافيماتك يوهوخ سو خيرها الله سبحانه وتعالى حقي سكتهم فاذا فرغت فسر ببن ببن بين فزيرين كفاسلين فرغت ماركا شقول كاغا يو فاروقدو ددكا ادعودا او غودبنيسو فانسب الى الله عبايس او استاغ او فرغت ماركا الجهاد كي سو فاغدو فانسب سبحانه وتعالى اكلو يستاغ فإذا فرغت ماركا صلاه دا كبدو فانسب دعايسو انت وا لوغو فسليه وإلى ربك ربي حي سنة فرغب إلهي سبحانه وتعالى حقي سواحكضونه خيرك يا نحاريستا إلهي سبحانه وتعالى كرجي او حقيسا وحك كدون وتيني گيدتا تين كلا دهان كو كل دارتي وزيتوري وگيدتا ليتون وطوري بورتي سنين الله بركي وهذا البلد دي مغالده تانه كه لقد خلقنا وجوب انت اس لله يا ربنا عبد الله عباس مركو يهتيناكم الذي تأكلون وما كانت عنتم فجد لي قلنا ودمير الله الشام بقبحها زيتون كيسجن الذي تعسرون وما سيدة كسم يستانوا الدوالي قلنا سيدة زيتون وضور بورتي السنين اللي بركيه وبورتي إلهي وقراء هذا النبي له موسى ولوح كل وحي لا نرول كعب ركيسانو أمياء الله يسندري جرا الشام wa hada balad dibalad kan ku dhaartay alamin aamin ka ho rasuulku markaa uu daganaay oo dhax joogay oo markaa hawood intaas marku ilaahi ku dhaartay allahu wuxuu yey laqad khalaqna wallahi qad khalaqna wa ana abuural insana fi ahsani taqwiim wa hila istajiyo la sawiray ku qurxsan وقص الرأي وإله عقل كسي وإله فهم كسي وإله سبحانه وتعالى مخلوق كرامة وقدرك هو حتى سواوات كي الدول كيوم ملاقيك تروح كي البئسية وش قينين هذو أنت قرتق وإله كل شهرينة إله سبحانه وتعالى لقد خلقنا والله خلقنا الإنسان إنسان كمان أبو الرأي في حسن التقويم واحد اللي الله صوريا كي وقروح صنابع إنسان dartay dad beer u dirshay culimada wax ka qorseen inay san jireen waxay ma xirin to shagaan xiligi nin kaadi jiray ee Abu Mansur ayaa nin ba gowadii qabaysay oo la kaaftabay waxa uu ku yiri anti alayya taliqun alam takun alam takuni ahsana min alqamar ada adayha ka qorhsaneen waad iga ن أبا حنيفة أردت ديسي أبا لؤيير مركز سعودي ما فرّوا عيادة نمرك سعودي دلشدي قابلنا ساسا نين كيلو جي عريهوي نين ذي بينهشيم هابوا مركز ساسا أودد لشديهوي عيادة نوان نين فاهين في أحسن التقويم ثم هددناه إنسان كيسالو قرحي asfala saafiriin naaraha naarta ugu hooseeyso jahannamaahu baa loo cilinayaa intii la qurxay kadib oo fool xumaanaya nuudu billaah da ruuh naar galay wa ruuh wax walba oo waxa uu wax walba ugu fool ugu liitaayo naaraha ugu hooseysa loo cilinay waxaan fasireen daqayada ku fasireen wa ardal umur way sala saafin ku umriga ku hoosay rasuulku ilaahi ka manqalijil oo marku duceysanay waxa duceyntiisa kamay wa ardu bi ka anurada ila ardal umur in aad weynaato oo daqawdo isku dardan ma fican dadka dadka waxa ku duceysan umriga ilaahi ku dheer essa saxdaha waxa weeye sawabka thamaradna salaasagwa naaraha naartu uguusan u ceelin ilaaddina kuuna naarta u ceelayeen mooyeen aamanu ilaahi rumayee waamilo saalihaat taamaasha wanaagsan sameeyo faluhu haylahiin ajrun bayleyn qayru mamnun oo midda goynay qayrka oo jannaha fama yukadhibuka fama hamara ka antukadhiba maxa insaankii ku wahan baaray oo ku beenisiyay بالدين إن اد الهي اي حساب تو او ق حساب اي قيامته بيني سو وارمخا تا كاني واربي اسماعانه وتعال فمن يكذبكم حاك بيني سو ما حد بيني ساي او كاني او سبب او كوغو خنباار ان اد بيني سو بعد انت الهي سا إلهي كو هاجي كو قرخي كدب بيديني حساب تو الله الهي ميو سنهين بيحكم الحاكم كو حكمي كان اوو حاكم سن كان اوو عادل سن كوو حكمي ميو سن الهي على رسول كانو نبي الرسول الله عليه مرك عن سورة دا لما ينوينا لهانو بلا وأنا على ذلك من الشاهدين إلهي والنعم إله هو السؤال أليس الله هو السؤال إلهي والرحيم بحكم الحق قوة حكمي كانوا عادل سنة وحكم صن سن. ميسه ربي هين مرق وأين الجواب توت بلا نعم إلهي ونعم وأنا على ذلك من الشهانو وأنا من خاتم أن كاهين حاكمك وحكم صن بسم الله الرحمن الرحيم أغرب بسم ربي كل ذي خلا سورة الإنسان أجنهي شنت ولي بعض جهره وقرآن كلا Shanti uusorittevu, va surut the uguoran kshanti aadal uguores. Oh, merkään elämästä kauhramiaidahan. No bea uhar, suru kan nabi legarde bea grä. Surut no nabi iyo, Bismi il Qur'an, Qur'an k aakhir, mustaiginan, avo Bismi Rabbi, Rabbi ودمرك القرآن كآخره بسم الله الرحمن الرحيم باللوب بالله يوحوا اللوب الله بالله يورد إلهي وقوق كالما يشهدان كي يوحه حمايا عدن بسم الله ترى نرجع إلهي قبضت إقرأ القرآن آخر مستعين أذوك هاشني بسم ربك رب جامع عيسى الذي إلهي خلق المخلوق أبوري مخلوق أورا إلهي جابوري جا خلق الإنسان إنه شرف بنيه إلهي وإلهي سد وشغ ورقد كرمنا بني الله أبو شيسام خلوقك كميدة qalqal الإنسان waawor min alaqa dhiig ga xinjirta he dagan ayuu ka baworay akhri quraanka wa rabbuka rabbigana al akram wa kan wahkaramayoo uu ku kaleeyay nabi ilay muhammad oo rasul السلام كأي واحد من المتجرين قدوس إله سبحانه وتعالى قلمك بريموي قلمك أيانا داعم علم جساه وهو لغبار تاوي إياي الواحد الأخرى عد واتي ووري صورت أسود كتير أي واحد وتعالى إن درنسينا إن داعم علم جفوري سو الذي علم إله يجيب بالقلم علم الإنسان وحبه بر ما علم يعلم نفسه نقول روال بعدنكم وحبي وتعالى كشخ عالم ك ilaa ay qaanay rasuulkiisa yaqaanay aakhari yaqaanay adoonka yaqaanay wax walba haqiisa galanay ilaahay baa wax baray subhaanahu wa ta'aala wal insaan wuxuu baray maalmo adoonka hatta ka yaqaanayaa baray ilaah kalaa waha haqa inala insaana insaan la yaqaan wa garamarku kibriyo qoqay an raaahu wa marku is arko is qani yahay marku arko inuu qani yahay oo ayu leh ayuu insaanku أيات كنسس حديثها سياق قصو ناطين كسائر عامين أبو جهل بقصو دجان إن إله ربك ربي جهي سو من بي أخرج عنه قشره حتى ولقاق أو كبير أو مال كإلهي كسيئي عهمات ككبير إلهي بقصو نقاونه سبحانه وتعالى ساسوا لي أرأيت بالكوار الذي كي وأبو جهل ينهى ربي عبدا أضون إذا سلامرك تكاني سلادك ربي راه سلادك جود أرأيت بالكوار in كان haddu yahay wa adoonka nabii ilahay muhammad ah calal أو أمره duu shii haddu yahay oo amara oo amra yadadka bi taqwa ilahay cabsidiis araayta balka warran inka dabah haddu isoo ilahay iyo kitaabki siibini wa tawalla oo si jeeso taa u ilahay kas jeedsay alam ya alam misanogayn ya waxaa u samaynay oo ilaahay iyo diintii saudiiday rasuul sallallahu alayhi wa sallam oo khayr ku salaada la nasfayaan dhufaneen si xoog u jiideen binaasiy food ban qabaayna kaadibatin oo beenisay ilaahay subhanahu wa taala iyo rasuulkiisa oo beem badan khaade garamar umar ka weer nadiyahu xuulay la fariisay laysigu yimaado oo la farisay saahibadii iyo kuwa la farisay jiraa majaalis ay wad farisay jiraa haweer sanad cuwanu yaayna azabaniya tamaayta wax iqaabta wal khala laysa amru kemaa yiri do gal ka soo dooni ma oo inaad salaad dayso wa ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisa aadadka ugu gudbinaysa oo sheegaysa jooji sida ma ahe la tudduu rasuulku alayhihi salatu wuxuu cid ilaahi sujuud waqtar ilaahi u dhawow salaada iyo sujuuda ilaahi loogu dhawaadaa marka ruux ilaahi ugu dhawayo waa xilliga uu sujuusan yahay ducada ku dadaalay uu rasuulka pbdi waxa xaqiiqaan la yidnaa jiibisa rasuulka sallallahu calayhi wasallam hadith saxiixa inna anzalnahu fi laylatil qadr inna an nu anzalnahu wa la ilal quraanka waxaan soo dejinay fi laylatil qadri habeenka wax la qadaro ama habeenka وهابين إلهي أكثر سكواينه واتنصاصه عطاه كخير بلن كمبرات إن أنو أنزلناه القرآن كون سود الجن في ليلة القدر هابين كواينا كبلن أيوة حلا قدره وما أدرىكم حاكو وسي ما ليلة القدر ليلة القدر ووحيد ليلة القدر الهابين كليلة القدر جاء خير وحك خير بلني من ألف شهر كمبرات كمبرات بهابين ككليه أيوة حلا الصميم خير بلني هابين كعملك الصميم هو كخير, بلن. كخير بلني سديت يا سدح ila markii xisaab waantaas 83 sano ay weli wax la jiray tannaazelu haasoodak almaraikatu maraikatu waruuhu iyo jibriil fiha habeen ka dhaxdiisa biidin rabbihim ilaahi baidmay qidan ka rabbigood ilaahi baa wuxuu yiri dega oo dhulka tag dhulka oo dhan ba baraka noqonay hän asialloin malaikat ovat ruoho, fihe hävin kädehissä, vihdin Rabbi meille kutsuu, odota, jää ruolkaa on ammerna oikein, eläsi odota, amar käs. Salamon hie hävin käsi, suh Salamon malaikta, osia päätietä, keppiota, seikatui, kuurora päi, pidä kubban, pidä ruolka, aja muuminin, tuollan salama, isä hävin käsi, salamon, hie hävin käsi, suh Salamon, jopa salaamun wa an nabad galiyo iyadana waa lagu fasiray heenkaas wax sharra ma dhacaan حتى sharra dhaway muuminiinta Ilaahay ku nabad galiyo hatta madlaci fajr bismillaahir rahmaan rahiim lam yakun liidina kafarum yaahl kitaab lam yakun maynana إيه حتى تأتيهم إلا يعطي ما الدل بينة عضان إلا عضان تعطي ما الدك كتجم مهيأ الشركى قاضي قال لمضوى كتجم مهيأ أبو ali سماحنا إلا ويجي من الله إله حج سكاهضي رسول كصوياه تلو أخيرا سحوفا ورق مطهارة لطهيريو نسقان إيو الل جد وحو وغران فوق الرأي رسول قال لماذا هذا أمريك حتى عندك قال أي ضد كوردن هاد دون كوردن مشركين يهودي أنصار الله هو إيوة ده أنا إلهي أقوين مركل الله ورسوله بيد ضد بدن وإلهي كوم خير خلد دوناها شركي إيوة وحي ما رسول إلا من بينك كت جنة مشركين ماذا ودي ومنك كذور إيوة قال لماذا رسول الله إله حق سكاعر رسول كسوية له أخنا يا صحفن. وراقه مظهر الله فيها ورقة وحاقصا كتب أحكام قيمه طوسن أحكام كتاب إلهي وكورميه ترى بضم ويجي أو طوسن بحقص سخفته وما تفرقة ما ينكري الدين الذين قوة وطول كتاب كتاب كلاسيكي ما ينكري إلا من بعد ما جاءت وانت وتم تقدم ويا مرك إلهي وكتاب كده سودية رسول الصادر صلى الله عليه وسلم بين بنان بقيب كما تفرق الكتاب يهود النصارى والله الرعين والرسول نعم فقط فهذا يجب أن تفرقه وما تفرق مكة لتجن الذين يقوموا بتلك الكتاب إلا من بعد ما أجهتهم يتم تكديموا يهودين البعينة وما أمروا لما أمر إلا ليعبدوا الله إلا هنا عودان مؤين مخلصين له يقول إلهي وخارسيه ليأبرق تليه يأدين عبادة حنا فاء بادل كصول الله حنا وحقوا وصل الله حنى, حني ويقيموا الصلاة سلاط ديني كذب ويتوزيان ما يوحى كلام أميرب الزكاة إذا كذب بطيان وذلك سبع سنين إلهي كلي العودة دين تراب بارح ترى عبادة أو حق الله صلى الله عليه وآله بعض الخلاص سلاط التكذب إذا كذب وذلك الدين القيم ودين تتصد دين إلهي الرعالي كيا توصل الجنة الوجه الواتع إن الذين كفروا هو الكفري ومها الكتاب يوال مشركين في نار الجهنم هذا النار تجهنم ويكون دحجيران قال يام بالهوا خالد دينه ويكون راجيا فيها النار التي هذا أولائك كواص هم يوشر البرية ومخلوقه كواشر بدن إلهي وحده ورأي مخلوقه يوشر بدن قال كواشر بدن مخلوقه الله سكدر إن الذين آمنوا وإلهي كتاب كيسار رسول كيسر رميه وعملوا صالحات أعماله ونكسن السماء أولائك كواص هم يوشر البرية ومخلوقه كواوخير بدن كواي مشه عن مخلوقه من أعماش الخير كهاللي يمد إله يعطيه مخلوقا أرضا أو عيد يودل الشدان علماء وانصياع دعاءده ظاهر كهاله مو من أنت هنا كخير بين ملايكته إلا بريء ومخلوقا أرضا ما كخير بين بيودل الشدان علماء وانصحيه وقولاكم خير البريء ومخلوقا أرضا جزاؤهم أوعى عند ربهم رب قد أكثيسي كل جنات عدن وجنات النجوى وجنات أن دمنين Oh, ruuxi us ka tagin iyaduna antageenu adduunka jannadiisa beerteysa waabaabaada ruuxi ba dhinta jannatu al-salsal wa jannadiin nigeed tejri waxa socaan min tahtaha wasteeda alan haab xali dina fiha way ku waraan abadan waligood ilahi raali wa haqooda ka noqday waradu yawna raalibay noqdeen aynu ilahi xaqiis daarika sidaas jannada iyo khayrka waxa is kare liman ruuxi khashi ka iya waxa iskale jannada ii waxa ku dhax jiray riddaha ilaahay inuu ilaahay raali ka noqonayo iyo inuu ilaahay raali ka noqdo limon qashiyrbu ruux ilaahayga abuure ka cabsado marka aad daacawu ila zilzilad tilardu ziljala suradan sa raasulka sallallahu alayhi wasallam ee hadith imam timidi Quraanka waxay iga bar markaasoo kar uga soo bilaabay Alif Laam Ra suuradaha ka bilow oo la yaqaan Yuunus ay ugu koraysan sadex ka bar markaas ay wuxuu sabbuhu inka sadax kabar waa sidee oo kan uu ku ciri aaduma sinn wargalda lisan wuxuu shidda qalbi qalbi ugu dhagax buu noqday ma awoodi kar rasuulku sallallahu alayhi wasalam suuradan ugu akhriyaa markaas wuxuu yiri bar markaas halka su'aalaha in ninki isagu dhahay ilaahi ku calfaro barto waxay sheegaysay uu libaani guur salaalaha rasuulullah (saw) waxa suurad markaa weyn quraan waxa ay faddaliga saileeday ida waqtiga zilzilad dirdo dulkala ruuxo zilzalaha ruuxitaan kedeysay weyntay weyn hada adduunku uu ruuxmay dhulgariir uu dhac laakin waa meelo gooniya Soomaa ma in مرك raaxanto al-ardud dilzaraha raba tankeedi weena wa akhriida ay soo saarto al-ard dhulka aqalaha curayske haday dhulka ruuxmo waxana duushay ahaan maay waxna gudayada ku jira waxa gudaha ku jiraan oo soo faagmay waxa kor oo dhana korka saaran oo dhana waa baba ah yaaw wa aqalaha curayska waxa hoosta kaga san ko dhow maalmaha waxa door ka ku dhaq maalin ka taariikhda way warran akhbaarha khabar keed rasuulkeena inuu shaqaysay laah hore uu salaam ku yiri waan magaranaysan khabar keeda adon kasi adon kasi waxay dushada ku samaysay waxay dhahi wi rasuul sallallahu alayhi wa sallam ما لنتهب له ما لنك أرباعي ما لنك خميسي جمعادي صبت يا حد ما لنك مجي عيسى يعمل في هذا أخباره بيرسوله وك خبر كذا خبر كذا وك بيرسوله صلى الله عليه وسلم وواعظه ما لعن رواه المذاق قصة ما يصير واحد قصة القرآن واحد نك بير وليه يعني هدرو الشيء بالفيل هدرو هالسدة له وكمر خاتيف بريء حمارا قصة وين راح سفتقن ruuxa soo dhowra soo noqonay ilaahay ku xira law meedan maalinka taariikhdu ay kowr ramen dhul akhbaaraa khabar keen dhulki رب hadlay ciidiba hadlaysay geedi iyo qoraa dhagxaantii wax walba oo dhan baana rabbaka rabbiga baa oo xaalaha dhulka wax yuu ilaahay baa wuxuu yiri hadal alla qiyoomaydan maalinka ay lan wa Jumalani, kun käyssä, dur, voi sovu liian, voi saan nuqanien, muokkaa lopussa, käy käsivu liian, anna sudat, aštatan iyo, kala taksanu minä, naarussa sudu, minä jälnessä sudu, iyo, se voi arkan, ammala, ammala kuori, iyo, iyo, arko, Ayu S-maana, v mesh, kuhe saa jätä käy käsivu oh, nii voi, ba kuuri kisoo, ei, täyhdoo jenna, ugu filantay ruuxi karriyad ku koobsad ama rubuul qaran ruuxay dab fiir waxay ka dars faman ruuxi yuumal samay waxay surad ka dars ruuxi de aamina oo qalbiga kaga jirto oo ku aan fala waa ruux aad iyo aad oo sareeyo faman ruuxi aderradana wa quraanjada ugu yar iyo arrada tan ugu yar inta weel la yiri khayran oo khayra yiraa uu arkayo alle subhanahu wa ta'ala ruuxi inta iliga sameey maalinka uu arkayo oo khayra wa man ya'mal ruuxi sa'im mithala dharrati wahid dharralla mizana sharran aw sharran yiro hada ruuxi sida uu ilaahay suuradan ku sheegay rumay oo ilaahay waa yar oo dhul shara dhulka ku sameeyay oo kugu hadlay waay ku fadhiyay saas ruuxay dhahayay dhulka ruuxmayaad ku noqol wal aadiyati wal aadiyati qala ta'ala wahe ق aadiyati wal khayri fardiyadan ku dhar al aadiyati urday dabhan iyo sawd jow qod calooshooda oo u u xda wal caadiyada wal khayr ban ku darta al caadiyada urday dabxan iyaga sowd leh fal muuriyata fal khayr fardiyan ku darta al muuriyata weenay qadxan dab dhulka adag iyo dhagaha markay ku istaagta hilaacba ka kaciya habin dabku markaa wa fawsadana dhaxgelay bi weerka sababti jamcan jamci galaday bartanka uu galay intaasan ku dhaartay jawaabti inal insaana insaan ku rabi rabbigi la kanuud waa mid ku kufrin bada insaanka kufrin badaa naxmada ilaahi diida badaa ilaahi baa intu naxmay oo abaar oo waxa uu haysto dhan si we ilaahi ilaahay weey oo ilaahi caasina iyo oo shaydaan ka raaci saasoo alayhi subhanahu inta amrku ilaahi فالموريات فالخير بنقول دارته الموريات إيه هورينا ينولك هذاك مرك كل قد حنضب فالمغيرات فالخير المغيرات ويرى سبحان سبحان ووخت به ويرك سبت ناقع بور بور كان هلا ده حجري به ويرك سبت جمعا ribbi ribbigi lakannu duwana nucu wa mid nicmadiisa diido badan nicmada ilaahi mid ka kufrin badan ilaahi kuma shuree insaan oo ku kufriya way innahu insaan ala dalika inu ilaahi ku kufri oo nucuisa u diido la shaahid marxaati uu ka yahay roo walba hadu dib isagu noqo hata ruuh amumin ka ho daacada badan waxaad waxaa raaj jacayl kooda la shadiid uu ku dareen hola jacala insaan waalay subhanahu wa ta'ala alam insaan ku yeesanagayn la soo ma maafil qabar wuxuu qurbta ku jiray kor soo la soo daahiriyo ma dur wuxuu laabaha ku jiray wa qiyaamada inna rabbahum bihim iyaga yoomay maalinka alkhabeer inuu ogyahay oo la ku oo ilaahiga maal maal أحوادث هذه يتعادي يخيرك ي... وبيت جي آخر ساسوا عليه سوسن بوك فلا يعلم ميسن وبين إنسان إذا بعثر مركلة سوف ما في القبور وهي القبور تكوجر والحصيلة الصوم وجاء كرلا صار ما في وهي لابتك كوجر يبا بنان كيما ربهم بهم يومئذ الله خبز بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من القارع القارعة وقيامه ما محيه القارعة واستفهام تفخيم بل قارع وحلوي قلب يدخل الجرعة يساوي ما حم حييت القارعه وما ادراك ما القارعة القارعه يوم وامارن يكون الناس ددكو اهان كل فراش سبانليدو كره المقطوف للفرديه رووك marku do waxa baasharaha saa isu dhaxgalo xag iyo xag yemaylo jihaan lahayn aaduma waxa wareersan dadka saa sa noqonaan ne walba waxa wele ayna al mafar wa ru'i taqaannimo kaarto wad ka baxsanaysa hooyada iyo aabaha wad dadka ugu naxibtay inada arag ilmiha ad dhash ku kulan dhash armoo xaq ku raacada armoo wax ku sheeg markaaso rawalba saa u wareersay wareer madalku u dhax jiraan yawmo wa maalin qaar cad uu yakuunnaas ay aha noqonayaan kal farash se baalaydiyo kale alban صوف لفلا جبهة حا كفو ثالثة قرنين، فأما من روح ذات كلا قرنين يان مالك سداب كيس وبذيني هيو، فأما من روح الثقل العصلات موازين كحسنات كا كا ميزام كحسنات كيس عمل كار خير كإلا عمل ولا ميزام يروح كفدي وكجري كيس، فهو الروح في عيشة نار بكسوين راضية عالية وكي هيو، قال راليه بكسوين حياته نار رالي كي هيو في فهو في عيشة راضية في جنة عالية wa amma man ruya khafada ifaad mawaazinu mizamki hasanat kiis amal kiisa khair ka mizamkiisi aya wakh fudud noqdo waxa walaw waxal ba masamayn khair ama uu yara wax yar bunno sharqi ba cuslaad fawmuu hooyadii iyo hooygii saawiya wa haaway waxa hooyu ah oo hooyada inta u u la إذا مر كورا وش كلين؟ قالهاكم تكاثر. قالهاكم قال تعالى ألوهي قالهاكم حايد المشقوري أتكاثروا فانتم فان بضديه إلهي الطاعي كمشقوري إن الهي حستان وآخره حستان وإلهي سبحانه وتعالى الطاعي سكوتا تتان وحدك جمشقوشين بالي الدنيا كثر تنتام. قالهاكم تكاثر فان يكربت أنا كاحر ana ka dadba ana ka laad deeresan ana waxan ka bada ana ka carubana ana ka guriyo bada ana ka wax bada waxaad ku mashquulsheen oo in badalo taa ilaahay ka mashqushan wali alaha kumu takaathur fam bainal mashquri yakal bas hatta zirtum al maqabira quburta ka galeysan inta qabriga ka galeysoo ka dhamaanaysa waxana waxa muxuu ku taray xoola badan maxay تعالى الله كمشغول بارئنا سبحانه و تعالى هو حتى ذبت مول المقابله الى قبراتها غشان كلا وها حق سوف تبدا تعلمون مشغولك الى الله تعايزك يوم مشغول فان يوحبدسي ان اد اوغان دونتان وهنجباته واقتد بحقيقه ثم كلا واسعت كن وها حق هو دبا سوف تعلمون اوغان دونتان مشغولك قد مشغولشنت كافرك وها اد اا عيربتي ساي نقد كلا وها لو تعلمون حدد اوغان لاไฮدين علم اليقين يقين علميات هذا اليقين هو دبا هو اوغان لاไฮدين لما الحكم خايدين سوغاي او ومودكها او حسابته او موودكه او الله يرساقيسا او وحيانا واوين سوغ حدد اوقتيين الله هو دبا ان كمشقولشن كلا باتيم لو تعلمون حدد اوغان لاไฮدين الما اللي يقين السبب هذا ده وجان الهيدن لما الهكمل صنادم الكوريان تكاثر، رترون ودار كيسان، الجحيم النار تجحيمه بلو. ثم رترون ودار كيسان، عين أي يقين إيش الناس، ويحد لا ينقم وهم وليس الخبر قال معين، واحد لا وهم واحد إيش صار يسكون ما، إن دي الناس صار سبحانه وتعالى جحيمه، وإن بدل الذين ثم لا تسلون يوم ما إذن مالك عيني، واحد كفاية سؤالك سؤالي، بهذا مالك والمساري وحصلوا وح إله وكسير النعم مجد إلا والمساري لا سؤال سبحانه وتعالى والعصر زبنا كان كل بارته إن الإنسان ضط لفي خسر خسارة كويه سجيهن دحدي إلا الذين كوي موجين آمن إله يحصل كي كتاب كريم وعمل صالحات أعماش وينكسن سمي وتواسو سرد بالحق وتواسو سرد ضانا بالصح وسورد قابا وامام الشافى رحمه الله ودي جري haddii kale quraanka aan leeyahay noogu filaan lahayd ilaahi wuxuu yidhay dadka oo dhan inta u dhaartay oo zaman ka ku dhaartay ama salaada asar kullood khasaare galeenoo ilaahi jannadiina way waayeen naartana way galeen khasaaru wa ka way dabtahu markaasuu ilaahi saddex tilmaamood afar waaddi ilaahay هي iiman iyo khayr iyo ilmi kusii ma inaas kala amsuwanaad dadka gudbisow tawaasow bilha wa tawaasow sabr sabrka isku daa adoonkan waa mushkilad bay waa inaad isoo ma lagad khanaar insaana fi kibad wa inaad dadka u dardaaranta in la sabraw oo sabrku u diinta ka joogo meesha madaxa weel oo ruuhan sabrin u saay ilaahaygtiisa waxba طوى منش قاله عيب عن عيوب الناس برسوله في حديث عليه وحاجنا إسكال أيه خيراً روا عيب تسكرامش قوي تضط كود هذه إلهي ضدك عيب تضاقط الصعدي أنا على إسفيرين بروح عطاي دو الروح ما تود رونا عيابين وحابا كل شيء إلهي ضدك وده ألو دبس وغنق ويل وح على بسكاله لكله مزت روح حبضم كل اللي مزت عيابين بضم أنت ضدك الضوض هيساعي inta dadbu caabaynay ee leedii ka soo jamaaca kulmiye maalan xoolo waadada u tir tiriyay si uu ogaado inuu nasqaamay in badan si joog ah cunayo waxan kala leysal amru kama danna suumileeyma inuu waxay weeshayda is samarkas aadana ka tagayno dhimo mahay kamadan oo maalkiisa uu calfanaya mehe layn badana waxa lagu tooray filsafadnaarta waxshiida wama adraaka maxa ka jemaal xudmadda waxay tahay al muqaddas ee leh حرقين تايت دا فتوهيلي بخير دا فتو أسادي دا فتو والله في دا فالقل بجدتك جارية فالقل بجاي سكودا داعي سوا لي سبحانه وتعال مركض سوادان شو روح ديمين إنها صار في عماد تيار على مودد أول التاجي تيار كاسك قوي مهية ض ض نار تاسك قوي ميس اللي موجودي وضوش دوار بعالروح يحري ياو يروح هالكاسوري كلحجري نعوذ بالله أرم ترى ميادة نوجين نبي الله محمد كيف سيدي فعلى و كسى ما يربك رب جا بأسحاب الفيل كوي ساحب ضوهم رودي وعسنت كرسول كانوا رشسل الله ورسوله قصده العلاوة يا التاريخ ضي سيرة ضاي كورن طوي كتبها السيرة أنا أنتي دوانا أنتي يومك الطعنك عود بربورياني إلهي وأنا صادق كرسولك للشّاهد صلّى الله عليه وسلم علّم ترى ميادنا كيف السّد فعال وكُسم يربّوكا بيأسحب الفيل كوي ملوديات ساحبلا وهوها علّم يجعل ميسي إلهيين كيداهم بقرة حيوتين وكعوضة إنا يدويانها في تضليل خصال الحديب سوكم خصال حيوتين يكيد كود وأرسل إلهي وودري عليهم تشرد طيرا شمبرو أبابير كح كح وصوت شمبر كح كح أيُلهي كسيداي ترميهم ويкуп جنسي شمبرتاس بحجارة من si jeelin dhoobada lugubay ah dhoobada markii la kariyay dabka la saaro dhagaxway ka dalanta fajjaram binaayuhu في kaasban sidii bal oo kale ma kuulin la daaqay beer bal oo lugu si daayay la oo baabaysay saasay kulay ka digo harf ma soo noqonin ilaaf quraish ilaaf midda 13 taa iyo sayf il yahuu haye beed ka kana rabbigi ilaaf qureyshin qureysh isduun kadi dirti ay ahaayen dad aan awari aawladi ilaado hada kala ceyriyo iyo cuduray kama dhici inta is joogey oo haday safarayaan iyagoo tara badan oo jamac habay mar shaam is raaci oo xagan ka soo mar wa ta'ala sida u kitaabkiisa ku dul waxa ku dhaw dhan waalad dadka waa lagu leena iyadan la taaban mahay hatta markay safkayeen hawlaye cumaru baytullah alharam baa lee jir markaas la taaban jiruu falyabudu haa awdeen leela fi quraish quraash isuddu kan dadta ay suddu naayano isla joogen ilaafi isla jooga isla jooga isuddu ban yihiin rixlata وقلوا هنا وهي اجي لين شابه يدان دحل قبا فليعبدوا حعودين استدبان كدرتي إلهي اي كشغن درتي رب هذا البيت الذي إلهي حعودن اطعمهم قود من جوع غاجو وامنهم كنبت غلي من خوف افس هذه ليل وضكاي على النعمه وينو ادون اخره ما هيس تاغ ادي رب سبحان الله وداو كان غلي ليلى قريش قراش كادي وحا كل لو قريش قراش عاد يله اللف هذا الشيء وكعري شو واحد وجكته الصميم إلى فيم على شو كع لكتان رحلة شتاي حيل قاشتاع الله وهو حيل قابوه سفر كيس أي وصيفي سافك أي كع لكتانه مرة سافك أي مرة شتاي الضير في جوجي سفر مهيان فليعبدوا ناس كع لكتان ضرت وله سبحانه وتعالى وكو وكل إلى ليه كبد بادي ونف عبده رب هذا البيت الذي الله أطعمه من قوياً من جوعٍ جادلاً وآمن من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب أرأيت بالكوار الذي كي يكذب بيني بالدين روح قيامة بيني بالكوار سفاه كثيرة تمام بسم الله نعشرة جي فذلك كقيامة بيني حساب تنك الذي كي يدعو لجتم أقوم كطوري دعى وحال الروح انتصار الوقوف أقفل الطوري يوم يدعونه والناس يسمونه إلى جهة الندى دعه هل كان تلقطا يقول ملايين ملك وساو wa kan agoonka xumaynaya sida adag loo dhaqmay oo xooliis ka qaadanay oo inta halka qabto saa u toorayo soo saasoo kan xariiq darre halka saa soo qalaan ku sameeyay roo agoon xumeyay dad alato ilaahay saawinow sheeqiimada oo la isku ka faala qaad oo u oo نمبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اشاغت قلبيي سؤالك و خوي اتدريكو اتحب ان تذرك حاجتك ويا لين قلبك مره بتا ان الهي بنهاغه او دن او كو غارسيه او كو فدايه رسول من طعامك ومسح راسه يا لين قلبك وتدريك حاجتك حريص انتا وخكسي ملح حتى امسح او وخاس ee madaxaad masaxday agoonka tin kasto timahaaga aad gacan taa saarto in miseen ilaahay kaaga mizaamka kugu cuslayn markay ilaahay wuxuu yiri fadaal kan ku يا وان انت على منا ان وحده يسنه الى ينقض فينا يو النجاء ينقض متحان يو وحلوسني وان الى يوعد ساس على جرها واروح منك انه قلنا حريص بنا ولا يحفظ ضلك كوب وهم هيو على ضعائن المسلمين واروح قياما اربع سنين فويل وحده لا جسكار للمسالين ادته كذول الذين واقوة هم يوعن صلات مساهون الاو قوته كنا صلاد صو الى اللوجوم الدواني وويل لجنود بادن الله وحنا وشجع سبحانه وتعالى ادته كنا اني لكن rabb subhanahu wa ta'ala wa safad binno shaga saan safadka isaga ilaah yaiin ku yowt tokana yahalaaga yaadab kale wa alladheena qawi hum yow an salaatahum salaatooda xaqeedah saahura ilaah wayo dan aan karhayn salaatooda dan kamaan dibba isaga dhigayaan روه عي سلامكوا على الوغة إن سلاط قال الله ذي سلامك سلاط الدوكر يقان <تصفيق> مركا استصبوا تكنى معون تنا تو عراب طير إلى الجريجو واسدى دس دىيو وذانتىيو قريهاىيو عصبلاىيو عيران هادى اللى جاها بدلها وجايو كور إلهي وحول شىء ده كى هو سلاط salaadadan kamari kuma weeyno wa iska ilaa waqtigada dib u dhiga laba dadka istusaano acmaashooda dadka ha ku arko oo hal ugu dhowa ruux fiican oo salaaddu kelaa waa sahsbu utukaney waa amalka uu sameeyay saddex wa ruux ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu siyan cidna wax ka siinoo bakhilahu wa yamna'un almaa' fasaal le habka ugu tokaan xariir Ilaahay u go'ray inaa shaani ay ka kanku araysan uu isaga alabtaru dabag go'an oo khayr oo dhan ka dabag wasayintu waxay ku soo wa inta markii joogay markuu dhintay ayaa waxay ku dhahayn musharkiinti dacuhu faa'in rajul abtaru wayu rasuulku sheegay salaanka koowtar oo ani aanaha kaad biiso oo malabkana ka maayeen wayna sheegay hadka ka badin waxaan kusoo xayr taraba toogaasi kamid iyo wabi gaasi fasali ina kan ku ku hadda saqula manta lama yaqaan adilaya la sheegana sharba lagu sheega rasuulku sallallahu alayhi wasallam meel kasto oo ilaahay bini'aadamku noeyay dad rumaysan oo yaqaanay joogow qul ya ayo halka kaafiroon suuratul kaafiroon wa suurada uu rasuulku yiri rubuul quraan bay lamig leegtahay oo afar jiladada akhri do waxaad lamid tahay adoo quraanka oo dhan akhri iyada suuradan hada ku hayto ilaahay jaana sallallahu qul wa ha tirahada ya ayo ma caawaday ma tacbuudana waxa la caawadaysan عبيدونك وعابودي ما عبده حنا نقول عابودي ولا أنا أنا قومي عابد المين عابودي ما عبتو واحد ولا أنتم دينكن متي نعبدونك وعابودي ما عابدي لكم دينكم بدلي دين ولي الدين أنا وأنا الدين بعض في سودة سورة المراة النص وحكته التلازل أنا وأنا حكته أنا صنّي ما أنت إلهي سورة السودة يسوع الله تعالى كلف وجه كان الأولي صلى الله عليه وسلم الصحيحا روح أما آخر السحاب كله فإنها براعة من الشرك سورة هذا آخر ذهابين كمركز سحاني صورا شركي يا دبلي هذا قرانه سوات كوع على فرع السحاب دنا عرب كات كرنا إذا جاء نصر الله سورة سورة أود من به كميت إذا وقتجي سان شجعنا وسورة ورسول كله فضله حجي سوا إذا وقتجي جاء نصر الله إله الناس رجسوا الفتح هي فرشة مرك إلهي نبي الله محمد قوم صري أو مكان أثفروت ورأيت عذراء الناس صدتك ويدخلون الجري في دين له إلهي دين تيس أفرجن إياه بقول بقرة فنكون قبلون يندم بهل مال الإسلام يمرك مكان أثفروت وصدتك غير مكانك ودور حكم إجاهيلك سلامكم ورأيت عذراء الناس صدتك ويدخلون في دين له إلهي دين تيس أفرجن إياه بحمد ربك عزيز والتصبيح ذا كذريء حمدك ربك واستغفروه إلهنا لا إن هو إلهي كان ورحمة تواهن متى وأقبل بدن رسول صلى الله عليه وسلم رخيس ردا سودة وآخر عمر جيه الجري أو متفقها رخيس ردا سودة كتي صلاتك سوت كنا يركوعا يسجود سبحانك اللهم وبحمدك فري سبحان وتعال سبحانك اللهم وبحمد إلهي فسبح بحمد ربك وعلي اللهم اغفر لي الله عليه تبدى الداعي اللي هاي مطبع. صورا يدور نصيحة صحيحين رسول كان معنا القرش. أنطبورطة صفعه القرية ويصويا رواة سباحة وهذا دقت كورن لغصة عروري. بوصده جار كلها مركز على وديم دقت كور. مركز على في كور رماه داني له توجن. على وبا صومري بين ما أنكوا غنوا رسول كوفي فإن النذير فإن النذير اللهكم بين داعي عذاب شديد. هذيل كبار لك صاير اليوم إلى هذا ما أنت اللقب إلا إلهي هلاك خصية موحص نووير أنتوا إسكن نو. سردا سايق زوج تبض إهلاك سن يبدأ أبي الله أبي الله بلوي سكاب وتبض وابه إهلاك سامي ويهلاك سامي إلهي هلاك إلهي وها بعض. هو إهلاك سامي سحب بوردن ما أغنى مدي أغنى عنو حقيس وما كسو يروح وكس بلا يعور تيسه. هدي ويل كان ذرك ويوح والشيء النبي تي وروبي سبحانه وتعالى كما ما غنى عنه مدغن حقي مالوه وما كسس يسلاو وغالي نارم بوغالي ذات لهب ان اولو صاحبه ومرات ناغت سنه ناغ اروى بنت حرب اييدنا ناغ غالده ديبانبه حوينتسنا وايغالي حملت الحدب خاود غورك بانداي خاود انتي قاده انبي واديس دقي جيرت قضحه سي وائينك او قف لو الحدب او حامته اسكو في جيده <تصفيق> وحال لقنته hablan haraj wa min masadid haraga geedkan masad kala dhaw ka sameysay leef baal dahabay culimadu dhahen waxaa ilaahaydo ilaahay ugu bedel hariga koolweyn oo dahaba markaas ay dhiinjitay ruuxi waan in imtixaanay uguul badiy dhibaatada uu nabiga dhibay ban kooshaasiin bay dhiinjitay ilaahay hariga naarta ugu bedel waamraatuna way galeys haweentiisii xamaalata al-hadab oo hawa gurka bandayda nabiga sallallahu alayhi wasallam قل هو الله احد سردا وسرد جابا او ا فداري بدن فدايشada lama koobey karo wax ka midar rasuulku inuu yiri mid ka xisaysan inaad hebeen wal baakhiradan thurthu alqur'an waraanka saddex meelood meel wax hadiid kaas waa mutaf markaas ay dhanyay awood rasuulku wuxuu yiri surtada suruuxi akhriya hal mar qur'anka saddex markay loo dhigo maariisa wax akhro مركاز رسول كحي ويدي وحيوان جعله الله اي سفيس رسول كحي يدي جعيلك جعش هي جنة كليس وحديث امام البخاري صحيح سكول رسول صلى الله عليه وسلم ريح طن جير اخريا له قصرا في الجنة لسنه حديث سناد كيسه حسن يحيى امام احمد غير كبري ريح طن جير اخريا الله له, له قصرا في الجنه وصلى مره فضل بدل فدايشه اعد ياعد انت كريما قول هذا هو إلهي الله هو متكلّعبوده أحد وكري الله إله السماد وكان حاجزا لرقصت الروح والبا ما ركع دب كنا عذوقاري سلام بإلهي وعَرَرَ لم يرد إلهي مردال ولم يرد إلهي إلا مردال ولم يكن له إله وما هن كفوان وحد مج م أحد إله وحد كفوا وحد مجروا سورة جابن وحد فضل ربنا وإله إله بس في سماحة وتعال إلهي بين بارتي قل هو الله ومعبودك كالعذارى الأول أحد وأكري كل يد وصفه الله السمت إلهي جمع بودكاه وا كان سمت كوه حجده لم يري إلهي ما درين ولم يولد الله ما درين ولم يكن له فواح إلهي لما يده مجرىه كل عزه برب الفرق صدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عاد وأخر كود بذنجر لا والله موليه قال أنا وحيسود دين حلي رسول خلاص صحيح. صحيح صحيح إمام البخاري صحيح سكسة إلهي إياه سبحانه وتعالى كرفا مركز الصلاة حنا يا رسولك أن تصدق جير آخره وساعي سمة نجري وهذه صحيح مركز أبو حبيبي جري عب بن عامر الصحابة له صور الله من منقل فما تعويد متعويد بمثلها وح إلهي اللهم منقلوا كون وكلام مجري برسولك صل الله عليه وسلم سلاد سلاد وربما ركوت كده هل هل جربوا آخر نجر سلاد ده مركز لجره والصباح أيام المغرب صدق صدق جير برسولك آخر نجر وساعي هذي إنك مركز الصلاة حنا يا أنا رسولك ayoo كل sawo mar inji inta fu dha sasaana sunnadu rasuulka haa salaalaha oo rabaa inaan sameeyno qul haa tan haa a'uudhu wa han maangalaya birrabil falaq subha rabbiki min sharri ma khalaqa wa huwa sharikiisan ka manqal wam sharri gasiqan habayinka sharikiisan ilay ka manqal ila wa qaba markumado haye go markumado sharir oo dhan حلي قاسو صعد ضريره حتى شيطان حتى شهدين تمارن كي وي هرد مركب قرعة دعوه رسولك في علمه النجويتي يين بنان كعادي حلي قاشهدين تافاف توي رسولك صلى الله عليه مركب قرعة دستة دم التراضي أنت وحوجل الجاري عيا الكهية ورسولك وهذه صحيحه شيطانك وحتى حلي قافاف وهو البشري ما مرك إلهي كمان قال سبحانه وتعالى ومن شر الغاسقن هبين كشر كسان ياي وقع أمر كمبدوبات ومن شر النفاثات قوته فشر كذا كمان قال إلهي في العقد جنتمه وقوة حسره ومن شر حاسد الحاسد شركي مريء كمان قال إله حسد أما بدها النقضه أما مخلوقا كذا كيس صار يبكل الرؤوس حاسد وحول وحيير كقنينة يا مركو فروينو كقنينة وحاس مركو وحول بو وحاسد, وحاسد. إله وشرك زن كمان قال مركو سأرسل كن شريف متعودا متعاونا بمثل له بمثل لهما لا وان عند دول بشر كمان كمان قال يا مركو حسث يا لذو بسم الله الرحمن الرحيم قلوا عودوا رب الناس قلوا حاتر عودوا حنا من قال يا الناس دتك ربي ملك الناس دتك بقرك إلهي الناس وحدتك كلها إلا أنت صور مخلوق <تصفيق> قدمويها دتك الدسان صامري وق ريمة بدين إلهي الناس دتك معبودك دتك معبود كعبود من ما نقولي محايا كمان قال يا إلهي أنت رب رب الناس ملك الناس إلهي من شر الوسواس كان وسواس يشرك يسأل خناس قولنا يا قرسوة وشهدان مركب إلهي حسته وكه قرسوة كان قلب جاو هو جنبه كه يا أبو عبد الله من أبو عبد الله قلب هذا رسول كان يسوي الله عليه وسلم مركب اللي أديمو شهدان كوعرية وحتجي يملو سعدني كمغاي وإمارة يا مسيكي وإمارة يا دلكي وصورنا حقلا يا قلب جاو haddana markii la aqban iyo qarar ayaa wii Rasuul Sallallahu Isagoo dhusalo dhagatiray marka dana aqim kala dhameeyay maswaakano waa ka kuxuusinay waxa waligaa xusan marka salaadda gasho marka maxaas maxaas ka ilaalin kerta ilaahay inad subhana wa ta'ala ku xiran oo inta suuradan akhrays waa a'uud billahi minash shaydaan jeemleed oo ilaahay ka manqaray marka كم وسواة شرکي سان كم انقال إلهي الخناسى قرصومى لون تمر الذي كاسو يوسوس في سدود الناس شرب قبضته ريا أبل وقوش شجية وسواة قبضته ريا في سدود الناس لبعض وسواة من الجنة يواناسى هوا آيات كا يذكر إلهي واحد إنسان كي باي... كي شيطان حالك كايل عارين كرتو وين تكفجاتو وين تكفجات هالسحبي دي سفروها شيطان آدم كه وحالك كايل عارين كرالسقة إله القرآن كسي أذكارته لس كايل عارين كر إلا جفججاته من صحيب لجار دجانين ورسولكون شجع سلا الله صاحب إلا مؤمنا المروع على الدين خليلي فليندو نحدكم أيه مرقوا غوار يسافر روحه ده لفار يسصحابك هادجانه كافر ورسولك سجل الدين تاع إله سبحانه وتعالى بان كه مدين إلهي جا ينوه ختمي وبواس كان فدينا بره بينا وخذتمي إنتي دقيساتي الله جا باللوج إلا دممات كإني نهبين كمغرين إلهي سبحان كبريها سبحانه عمل في الكيسة لما أنتن أنفع الفلق وقرآنك وكلام وتعالى وحنا إلهي يقول دواني إنه تفسير كيسة عادي عادي لا في لكن وحى عيد فراي سيا وحى كرري وسيا وحى بكر جرنين مرثى ورانكا علم يساق في فرائه هل يوجد داعل إلهي سبحانه وتعالى خواف الديه سكوا جاره الراعي وخارنا الجنة سكوا جريه إلهي نجدك شاء الله هو والتفسير كي نقول